فطالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واتغن الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورتونه والنور الذي آتينا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ان يكفر عنه سيئاتيه يكفر عن سيئاتيه ويدخله جنات ويدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيب ذانك فَوْجُ العَظِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ قَانِدُونَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ما أصعب من مصيدة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبا واغلام بكل شيء عليم وأطيع الطعام وأطيع الوسول فإن توليتم فإن الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزوادكم وأودادكم عدوا لكم فاحضروهم وإن تعقوا وتصفقوا وتعبروا فإن إن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأهلادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما اتقاكم واتمعوا وأطيعوا غير غيرا وَمَن يُقْشِرَ لَفِي نِفْقٍ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَلَقُونَ إِنَّ تَقْرِيبُ اللَّهِ غَضَبًا حَسَنٍ يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَفْلَحُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَفَّارٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَدِيدِ الْحَتِينِ